شممن ريحه ورد قالو اجل مهدي والكعبه من تنول بسم النبي نبدي والكعبه من تنول بسم النبي نبدي شممن ريحه ورد قالو اجل مهدي والكعبه من تنول بسم النبي نبدي شمينا ريحه وريد يا لو اجل المهدي والكعبه من تنول يدس بالنبي نبدي يا كعبه للعاشقين مبروك جلف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويا ما نشوف يا كعبه للعاشقين مبروك جلف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويا ما شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري دقالو اجلم لا يا شغف احساسك لما نشلت راسك القمر قال لك هل يا جوهر صافك خيعون من شافك ايدك تلوح السما نورك الربك عينه حتى الهوا اتنفس قال لك صدقوا عندي والكعبه من تنولي باسم النبي نبدي حتى الهوا اتنفس قال لك صدقوا عندي ويكعب من تنويل باسم النبي نبدي ما تمر بيك السنين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسن عاشق و يماعش ما تمر بيك السنين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسن عاشق و يماعش شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري شمينا ريحه, وري شمينا ريحة وري ya law el janna la la بالشدناديتك شفتك تحل الشد عاجز ابن صروحي حكيك بجروحي وفهمك بنتفهمه وياك بتبعها صوتك ضمير المحيب ها يا بدر سعدي والكعبه من تنولد باسم النبي نبد صوتك ضمير المحيب ها يا بدر سعدي من تنولد بسم النبي نبدي للفرحه تبكي العين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويما شوف للفرحه تبكي العين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويما شوف شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري شمي يا له جلل لن لن لن لن لن لن لن لن والظن بدمت فرح قالن الحبك نجا والقلب من يوصلك نظرت بسمتك يدي شفت سمتك حلات لون الفرح ورد والكعبة من تنولد بسم النبي نبدي شفت سمتك حلات لون الفرح ورد والكعبة من تنولد بسم النبي نبدي احنا العشق والحنين مبروك الف مبروك نورك ونور الحسن عاشق ويا معشوق بلحن العشق والحنين مبروك الف مبروك نورك ونور الحسن عاشق ويا معشوق شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري شمينا ريحه وري قالوا اجل مهد twari tgala wae al-mahdi wkanb